موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ويسرفينهم أصحاب النار ما لكم إلى الله إن الله You to Yeah. Uh...